<music> ¶¶ اعلام قدر قديه النبي الريماوي وليد السراوي سداوليات الغربابي كوريا وياكري حسن قوم maric gurgali ansitni bkit to mazakh bik aditni khotni wefshan ish galulik gurgali ansitni to mazakh bik aditni khotni alesh galoulik dirjaali yansitini abkitou ma zakhbik adertini qattitini we yaksarh galoulik dirjaali yansitini abkitou ma zakhbik adert I'm no. alive جابنيان غابن خيالك كيما شفتو كيتوا مواعيدي يا العذاب المعكره عشتو لا دم كتابا خاطر عبدالله البحروي الحاضر معنا مدريس خاطرك أخويا السعيد بوشتي خاطرك أخويا خاليد بديك ليس ما تغطيب كلامي اسمعتي كلام الحسداء صاران وحرار ونهامي عرفوا الوساده وما تخطي بكلامي سمعت كلام الحساده صاروا وحرانينامي ما القدره على بوساده من الحساده صار الحرار منامي ما بقيت نعرف تمساده ما تخطي بكلامي وما استطعت الحساده صار sirahti ma dawiti mash shurhara 10 ramshat ayini nsiti mel hawt amul 10 sirahti ma dawiti mash رحتي ما دويتي باش جرحاره 10 رمشت عيني نسيتي ملحط عامو 10 رحتي ما دويتي باش جرحاره 10